يا eyyha الذين ámanu, quوا أنفسكم وأهliكم نارا, وقودها الناس والحجارة. عليها ملائكة غلاظ شداد. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.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 يرى مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا راءت فرعون اذ طالت ربي بني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وانجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومر يوم بنت عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانتين